وَلَدِ وَلَ الوَارِفِ مِفْنُ ذلكَِك فَإِنْ أأَرَادَا فِي الصَال الن تَرَاضٍ مُِّ مَا وَتَن شَر فَلاجُنَا حَلَيمَا وَإِن أَرَتُم أَنْ تَسْتَرضِ وَولادَكُمْ فَلاجُناَا حَلَيكُمْ إذَا سَمتُم مَا آتَتُ بِالمَارُ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصید والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فِي وقالن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 115. ولا جناح عليكم فيما بِهِمْ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْلَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلا, إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى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 129. ورسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 120. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 121. فإن خفتم إِذَا مِنْتُمْ فَذكُر اللهَّ كَمَا عََّمَكُم مَا لَمْ تَكُوا تَعلمُون والَّذينَ يُتَوفَّون مِن كُم وَيَذَرُونَ أَزواجَ وصةَ لِهَزواجَِّ تَعَن إ الحَوْلِ غَيرَ إ